كيف؟ كتاب المحل اللي بنحذر هو أن انه أنه مفيد لأهل العلم أما طلبة العلم فلا يشغلون به حتى ما يتضرط ببعض ما شد فيه عن جماهير وعدماء المسلمين <تصفيق>